البيت الحرام يلتعون فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللتم فالصادوا ولا يجرمنكم شمآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البرد والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان وَتَقَ اللهُ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وما أَكَلَ السَّبَرُ إِلَّا مَا رَزَقَكُمْ وَمَا ذَا بِهِ عَلَنَا نَصَبٌ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَذَلَّاتِ جَالِسُونَ فِي الصَّخْرِ الْيَوْمَ يَيْأَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينكم فَلَا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 ستأنموا صعد الطيبان، تنسحب وجوهكم وأيديكم. من ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولا يريد ليطهركم ولا شيء يريد وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.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 ولا يجرمنكم شمآن قوم على لا تعزدوه اعزدوه وأقرروا التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وَالَّذِينَ هَدَيْنَاهُمْ مِنَ الْكَفَرِ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّتْ قَوْمُ النَّبِيِّ بِسُقُوطٍ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ فَكَفَّتْ أَيْدِيَهُمْ عنكم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ رقيبا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعكُمْ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 يحذفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب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 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ الْحُكْمَ مِنْ مَا جَاءَكُمْ يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا مِّمَّا فُرْتُمْ تَسْكُنُونَ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رخوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى طراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم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 يَوْمَ يَرَوْنَهَا وَهُمْ مُخْصُومُونَ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَصْلٍ مِنَ الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 يا قوم ادخلوا الامر المقدس كما قال الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على عاد داركم فتنقلبوا قاصرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن حتى يخرجوا منها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 وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ذَنِيَةٍ أَهْلِ الْحَقِّ اضْطُرَّ بَطْرًا فَتُقْبَلُ مِنْ أَهْلِنَا وَلَنْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ صَالًا لَأَحْسُنُ النَّسَاءُ قَالَ, قال إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ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 أو بساب في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرقون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 يا ايها الذين امنوا استقوا وهذا سروا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن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 ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله والله عزيز حسين فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه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 يا أيها الرسول لا يحسنك الذين سارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأسوالهم ولم تر من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكجه سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يُحَارِبُونَكَ لِنَّ لَدَحْنًا وَارْضَعِينَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُم هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ فَسُنَّهُ فَلَن يَمْلِكَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُظْهِرَ ثُلُوبَهُمْ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 وَإِنْ خِفْتُمْ جَنَسًا فَسَتُرْهُ بَيْنَهُ بِالْإِصْطَادِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكََيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنَّ لَهُمْ مُسْتَوْرَاتٍ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا إِلَّا إِنَّ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 فلا تخشوا الناس واخشوا لي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن من نس بالنس والعين بالعين والأنس بالأنس ولأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصا فمن تطبق به فهو كثار كله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم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 إِنَّ الله لَمَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَمْرُهُمْ زَيْنُهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ اَإِنْ تَوَلَّوْا لَوَعَنَنَّ اللَّهُ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَمِنَ النَّاسِ فَاسِقٌ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَن يَحْكُم مِنَ فَلَهُ يَحْكُمُ اللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ حَكَمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَحِلُّوا لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أغلياء بعض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 الذين يحيمون الصلاة ويؤسون الزكاة وهم رافعون ومن يتعل الله ورسوله والذين آمنوا فإن حز الله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 وَإِذَا مَا دُعِيتم إِلَى الصَّلَاةِ انْتَهَرَهَا هُزُوًا وَلَعِذَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُمِنُّونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ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 غلت أيديهم بِمَا بما قالوا بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكثرا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 حتى تقيم الثورات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طضيانا فلا تأسى على القوم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 لقد أخذنا للتاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسولهم بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما استخدوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاتقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرطوا. وَلَكَكِجَن أَقرَبَهُم م وََّةل للَِّذينَ آم الذيذينَ طَالُ إِا نَفَو ذَلكَ جِئنَّ مِهُم تّسينَ وَبانَ وَأَنهُم لا يتَكْبِ وَإِذَا لَمْ يُؤْمَنَ أُنْزِلَ إِلَى الرُّسُلِ سَرَاءَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا مِمَّا كُتِبَ لَنَا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 وذلك جزاء المسلمين والذين كفروا وكذبوا بآيات هؤلاء أصحاب الجليل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 لا يؤاخدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخدكم بما عطدتم الأيمان فكثارته إطعام عشرة مساتين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة أَمَنَّ لَن يَجِدَ صَفِيًا مِنْ كَلِمَاتِهِ أَيَّامَ ذَلِكَ فَسَارَتْ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَحَفِظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والمني والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تقرحوه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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حال ولا جن وراجلنا الذين كثروا يسرون على الله كذبا وأسرهم لا يعلمون ورداء الى لهم تعا ولو ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا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 فَأَطْرَانِيَ فُوهَمَا لِمَا قَالَهُ مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمُ الْأَوْلَاءَ سَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادًا لَا حَقَّ لِيَ شَهَادَتِهِمْ وَلَا إِنَّ إِلَى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 وَصَوْرُهُنَّ الْأَسْمَاءُ وَالْأَزْرَقُ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ تَفْتَحُ بَابَ الْإِسْرَاءِ إِلَيْكَ ابْدَأْ تَأْمُرْ بِالْبَيِّنَةِ ۖ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين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 فَلَمَّا تُوُفّيَتْ نِفْسٌ فَنَادِ كَرِيمٌ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ تُعَظّزُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تُخْفِضْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ